دعاء عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التذلل بسم الله الرحمن الرحيم مولاي يا أنت المولا وأنا العبد هل يرحم العبد إلا المولا مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولايا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ مولايا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ مولاي يا مولاي أنت المغيف وأنا المستغيف وهل يرحم المستغيف إلا المغيف أنت المغيف وأنا المستغيف وهل يرحم المستغيف إلا المغيف مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت القوي وانا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي